الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد فهذا هو المجلس السابع والخمسون من مجالس الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وتاريخ اليوم هو الثاني من جمادى الآخرة سنة تسعة, عشر سنة تسعة عشرة وثلاثة واربعمائة وألف للهجرة قال الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الوقف من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا وله أن يجعل غلاته صار محبسا وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربه وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين ومن وقف شيئا مضارة لوارثه فهو باطل ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل الوقف هو الذي نسميه في بلادنا الحبوس أو الحبس أو الأحباس، وهو لغة الحبس تقول أو قفت السيارة أي حبستها عن السير، وأوقفت الدابة أي حبستها عن المشي، وشأن هو حبس خاص على وجه خاص، الوقف هو حبس خاص على وجه خاص، والحق. أن الوقف شرعه الله عز وجل لمصالح عظيمة وأهمها أن الإنسان يبقى أجره يجري عليه بعد وفاته بما ينفع سائر المسلمين وذلك فقد كثرت الأوقاف في بلاد المسلمين كثرة عظيمة في أيام عز الإسلام حتى إنهم أوقفوا الأوقاف على الدواب وعلى الطيور وعلى الحيوانات وعلى أمور عجيبة يعني أمور كثيرة من ذلك أنهم كانوا يوقفون أوقافا على الطيور التي تكون في المساجد ومنهم من كان يوقف الأوقاف طبعا هذا زيادة على طلبة العلم وعلى لمجاهدين وعلى مصالح المسلمين وعلى الفقراء وهذا هذاك من تكروش اللي لكن تقول لك إلى إلى أين ارتقوا وكان في فاس في بعض الأيام الوقف على البلارج نك البلرج اللي يكون في تي عش عش فقط تي ديرو توا أو قافيجية كل على الصحون التي تتكسر كان الخدم والعبيد يخرجون لقضاء حوائج مواليهم فإذا الآنية تتكسر ماذا سيفعلون؟ يذهبون إلى دار الوقف ويقول الصحن الفلاني بالصفة الفلانية تكسر لي فيعطى من يعني, يعني يعطى صحنا بنفس الصحن الذي أخذه وكانت هناك أوقاف للفقراء حتى يلبسوا لبس العرس أو العروس مثلا ليس لديها أموال فتوقف ألبسة خاصة لمن كان هذا حالها المهم أن المسلمين تفننوا في قضية الأوقاف وكل هذا لأن الله عز وجل حظ على فعل الخير وفعل الخير ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حظ على الوقت ولأنه كان أصلا شرعيا معمولا به وجاء الوعيد الشديد لمن غير حدود الله عز وجل في هذه الأمور مع الأسف الشديد يعني لولا السرقات ولولا أن أوقاف المسلمين أخذت وسرقت لما كان طلبة العلم يعيشون اليوم في فقر وفي عوز كانت هناك أوقاف عظيمة على طلبة العلم وعلى العلماء لكن الله المستعان مثلا حي السلام في كله كان حيا وقفا على مصالح المسلمين الآن شوف كيف ذهبت, ذهبت الحقوق أيادية سبأ ضاعت والأوقاف التي بقيت إلى الآن هي جزء قليل مما كان عليه إما من الأوقاف القديمة التي كانت في بلادنا وهكذا قل في جميع بلاد المسلمين والسبب في ذلك يا أخوة هو قلة الدين وانتشار الردة والزندقة والفجور والحكم بغير ما أنزال الله واضح؟ طيب قال من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا يعني أن من كان لديه ملك من الأملاك كان يكون قطعة أرض أو يكون مصنعا أو يكون أي شيء من الأشياء فحبسه لله عز وجل فإنه يصبح محبسا في سبيل الله عز وجل يصبح لازما ليس له أن يغيره بعد ذلك ومشروعية الوقف وأنه لازم قال بها جماهير أهل العلم لم يخالف في ذلك إلا شريح القاضي رحمه الله لعله لهم تبلغه النصوص وإمام أبو حنيفة رحمه الله رأى أن الوقف ليس بلازم إنما هو جائز لكن خالفه صاحبه قال قاضي أبو يوسف لو أن إمامنا اطلع على النصوص لا غير رأيه في هذه المسألة وأوضح يا طيب، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رواه أبو هريرة رضي الله عنه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، والحديث رواه مسلم في صحيحه، فقوله صدقة جارية. يدخل في الصدقة الجارية الأوقف واضح يا أخوة؟ بل الصدقة الجارية هي الأوقف طيب وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قرب وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين. يعني له أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قابا، مثلا مصنع ويصدر غلات معينة، فله الحق أن يجعل ريعها أو يجعلها في أي مكان إن شاء، كيجعل مثلا في فقراء المسلمين أو في فقراء أهل السنة مثلا أو في آل البيت مثلا يقول لأنهم الآن مساكين وليس لهم خمس ولا يهتم بهم أحد، فنجعلها لفقراء أهل السنة هذه هذا وقف لفقراء لفقراء آل البيت مثلا أو يجعل عليه طلبة العلم مثلا هو حرور في ذلك ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أصاب أرضا بخيبر فات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره فيها يعني يستشيره فيها قال أهل العلم فيه آه أن أمن أراد أن يفعل شيئا يستحب له أن يستشير أهل الصلاح والتقوى والعلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول يعني أنه أوقفها لهذه الأصناف المذكورة في الحديث وناظر الوقف ناظر المسؤول عن الوقت لأنه لا يوجد وقف إلا وينبغي يكون عليه ناظر وهو مدير الوقت يأكل من نفس الغلة بالمعروف يعني لا يسرف في الأكل ولا يقتر على نفسه ولا بعث يطعم أو يطعم منها لكن غير متمول يعني يملأ ويتمول ويخزن منها لا إنما يأكل حسب ما هو موجود أمامه واضح؟ وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين ماذا يعني هذا؟ يعني أن الوقف بعد أن كان في ملكه يصبح ملكا للأمة للمسلمين فهو واحد من سائر المسلمين <تصفيق> لم يبقى ذلك الوقف له لأنه حبسه لله عز وجل فروى البخاري معلقا والنسائي والترمذي وقال حديث الحسن عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة بئر من الأبار فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنة قال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه فاشتريتها من صلب مالي وهذه من فضائل سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى من أعظم فضائله بئر روما وعندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا وتجهيزه لجيش العسرة فضلا عن أنه ممن دعا كبار الصحابة وهم في مكة فعثمان رضي الله عنه كان من الدعاة الكبار وهو دعا كثيرا من كبار الصحابة وعظمائهم إلى الإسلام فهم في حسناته إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وهو ذو النورين كان تحته بنتان من بنات النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة بعد الأخرى أم كلثوم ورقيا رضي الله تبارك وتعالى عنهن وعن أزواجهن قال ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ولأن الأصل في الوق القربة القربة إلى الله عز وجل، فإذا كان سيوقف وقفا لكي يحرم فلانا من الميراث ولكي يؤذي فلانا، عاد على على نيته بالبطلان وعاد عليها بالخسارة والخذلان والياذ بالله تعالى، واضح؟ فإذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أمنا عائشة كل, أمر كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا ليس عليه أمرنا فهو رد واضح وموضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين المسجد معروف والمشهد هو الضريح بحال الضريح المبني على قبر الامام موليد رضي الله عنه أو غيره من الأضاحي الموجودة في طول البلاد وعرضها، فهذا يسمى مشهد، واضح؟ يسمى مشهد المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يقول: من وقف مالا في مسجد أو مشهد لا ينفذ هذا الوقف وينبغي أن يؤخذ ويصرف في مصالح المسلمين. قال ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجده صلى الله عليه آله وسلم. الآن تجد بعض المشاهد منقوشة بأنواع عجيبة من الذهب وقطع من الألماس ما أعرفش وخاصة عند الرافضة وغيرهم يتفننون في هذه الأمور. وتجد في الكعبة النبابها مبني بالذهب الخالص. بالذهب الخالص وتجد أيضا أن المسجد النبوي الشريف صلى الله وسلم على صاحبه وآله كان في الحجرة الشريفة أنواع من الأموال لا يستفيد منها أحد هكذا توضع في الحجرة الشريفة هذه الأموال المسلمون يتلمضون ويتقطعون جوعا وهي نازلة لا يستفيد منها أحد وعليه فكان ينبغي على المسؤولين أن يأخذوا هذه الأموال ويوزعوها على المسلمين ولا يقال إن من تعظيم الكعبة أن نجعل لها بابا من الذهب الخالص الذي يبرق والناس يأكل بعضهم بعضا من الجوع لأنه أي مصلحة في أن تكون الأموال مكدسة في مسجد من المساجد ولا يستفيد منها أحد من المسلمين ولما دخل النجديون إلى المدينة منورة أخرجوا كنوز الكعبة واستفتوا أهل العلم ووزعوها في مصالح المسلمين وقديما في أيام العثمانيين أظن كان أحد أشراف المدينة واسمه الشريف مهنة هو وآل بيته من الأشراف يتقطعون جوعا فاقتحم المسجد النبوي وأخذ الأموال الموجودة في الحجرة ووزعها على آل بيته ثم هرب من الدولة هرب إلى صعيد مصر والآن أهله ما زالوا آل مهنة في مصر وهو رأى أن هذه الأموال لا يستفيد من أحد وأنها ملك للمسلمين وأنه هو من أول الناس بها ففعل ما فعل وهو معذور في ذلك والأصل في هذا يا إخوة ما روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول لولا أن قومك حديث وأهد بجاهلية وفي نواة بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولا جعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر واضح فإذا الأمر يرجع كذلك إلى المصالح والمفاسد وإلى تقبل الناس لذلك الفعل أو عدم تقبل الامنية واضح يعني يأتي بتمهيد ومقدمات ثم يفعل <تصفيق> ثم قال أخيرا والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل لا شك أنه باطل لما في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي أن علي عليه السلام قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور فكيف يجيذ الشرع الشريف أن يقف الناس أموالهم على رفعها والبناء عليها ورفع أركانها إذن هذه الأوقاف كلها باطلة ولا تجوز أوقاف التي توقف على رفع القبور وعلى تزيينها وتسريجها <تصفيق> وعلى أضواء والزيت الذي فيها وما كل هذه الأوقاف باطلة إلى الأصل هدم هذه القباب وتسوية هذه القبور بالأرض مهما كان صاحب هذا القبور وص... و... ورجل الصالح لا يضره أن يكون قبره في فلات من الأرض بل لا يضر أن يكون قبره حوصلة نسر أو بطن سبع والفاجر لا يفيده أن يبنى على قبره مدن كاملة ولا أن يكون في جنينة أو في حديقة جميلة غناء لا يفيده ذلك شيء واضح؟ القبر الذي هو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار على حسب عمل صاحبه واضح؟ هذا ما يتعلق بكتاب الوقف على حسب ما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى والكتاب الذي بعده يقول رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الهداية يشرع قبولها ومكافأة فعلها وتجوز بين المسلم والكافر ويحرم الرجوع فيها وتجب التسوية بين الأولاد والرد لغير مانع شرعي مكروه. الهدية يا إخوة ويا أخوات معروفة وهي أن تعطي شخصا عينا من الأعيان لا لعوض لا تبتغي عوضا عليها واضح؟ وتطلب بإعطائه إياها توطيد أواصر المحبة والأخوة بينكم فإذا أعطيته إياها لله وابتغاء مرضات الله عز وجل فهي صدق. صدق وإذا أعطيته إياها طلبا للثواب عليها يعني أن يعطيك مقابلا لها فكأنها بيع كما سيأتي معنا إن شاء الله وتبارك ونظرا لأن الهدايا فعل من الأفعال ولا يوجد فعل من الأفعال إلا وله حكم شرعي في ديننا من فضل الله عز وجل فقد ذكرها فقهاؤنا رحمه الله في كتبهم وبينوا أحكامها وبعضهم يضع بابا بعنوان الهدايا والهبات أو الهدي كتاب الهد الهدية والهبة وبعضهم يفصل بينهما كما فعل المؤلل فإنه جعل كتاب الهدايا منفصلا عن كتاب الهبات مع أن الهدية والهبة كلاهما في حقيقة شيء واحد يعني فيشرع قبولها ومكافأة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه الشريف بأبيه وأمه ولأن ذلك مما يتمم مقصدها فإن المقصود من الهدية توطيد أواصل, أواصل الأخوة والمحبة أو تمتين العلاقات أو سل سخيمة الصدر أو اتقاء فجور أو شر شخص واضح؟ كالهدية بين المسلمين والكفار يعني هذا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبيه وأمه وانظروا إلى تواضعي حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت رواه البخاري الكراع هي الكرعان كرعان مهروفين أرجو الأنعاب والذراع هي ذراع وكان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يحب الذراع من الألعام يحب الذراع ويتتبعها والكراع إذا دعيت إليه فهو أحقر أنواع الطعام وذراعها كذلك وحدها كذلك هذا الطعام حقير ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تواضع صلى الله عليه وسلم وأنه لا قيمة للدنيا عنده أنه من دعاه من المسلمين محبة فيه يأتي ويقبل ليس من المتكبرين المتعجرفين الذين لا يأتون إلا إلى الحفلات الضخمة وإلا إلى المناسبات ال... ومن كرم أخلاقي بأبه ومي صلى الله عليه وسلم أنه مهما أهدي إليه شيء فإنه يقبله ولا يقول أنا وشانا قيمتيا ذات خربق لي أعطيتني كرعان أعطاني كرعان لا صلى الله عليه وسلم يرى أنه يعني أنه هذاك الذي أعطاه ذلك الكراء ما أعطاه إلاه وهذا الذي يملك والمغاربة يقولون الحجراء من يد الحبيب تمره الحجراء من يد الحبيب تمره واضح يا أخوان والهدية ليست مقصودة لذاتها إنما المقصود المعنى الذي معها فكأن الهدية التي تعطيها لأخيك تقول إني أحبك في الله يعني لو أعطيت شيئا تافها أو أمرا كبيرا فكانك تقول له من خلال هذه الهدية إني أحبك في الله وذلك جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وفي السنن الكبرى للبيهقي وفي غيره من كتب الإسلام من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا وفعلا يا أخوة تجد أنه إذا أهد الإخوة لبعضهم البعض أشياء فإن المحبة تكثر بينهم والمودة والألفة ذلك. واضح؟ فإذن الأصل أن أنك تقبل الهدية، وأن تصور معي أنك لو أنك أهديت إلى أخيك هدية فردها عليك ماذا يكون شعورك؟ يقول أهانني، لم يقبل هديتي، احتقرني، صحيح؟ ذيك النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في خميصة أبي جهم وشغلته عن صلاته قال. إيتوني بأنبجانية أبي جهم ورد عليه خميصته فإنك قد ألهتني عن صلاة آنف وإنما طلب منه الخم... الأنبجانية ورد عليه الخميصة حتى لا يقال إنه قد رد عليه هديته فإنما طلب منه أن يستبدل أمرا بآخر وانظروا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم عظيم أخلاقه أن الصعب بن جثامة رضي الله تبارك وتعالى كما صاحب البخاري لما كانوا في طريقهم إلى الحج واهدى إليهم طعاما فرده النبي صلى الله عليه وسلم اهدى اليهم صيدا رده النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجه الصعب اعجب وش له فقال صلى الله عليه وسلم اننا لم نردها عليك الا لاننا حرم اننا لم نردها عليك الا لاننا حرم في هذا الحديث فائدة عظيمة وهي أنك إذا فعلت إذا تصرفت ب... بتصرف معين مع أخيك ينبغي عليك أن تذهب عن قلبه سوء الفهم عنك فتبين له مقصدك بالتصرف الذي تصرفته فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صعب نجل الثامة هكذا متماعر الوجه قلق النفس وانصرف وترك بين له أنه شرعا لا يجوز أن يأكل من ذلك الصيد لأنه استيد من أجله فلذلك رده عليه فأيضا ينبغي على سائر الإخوة والأخوات أن يتشبهوا بالحذب صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به ويتسننوا بهذه الشريف في هذه الأمور إذا أخذ أحدهم على الآخر أن يبين له أني آخذ عليه بسبب كيتوكيت، وكيت وإذا دعاه لدعوة معينة فلم يأتي إليها أن يتصل به ويبين له سبب عدم مجيئه لهذه الدعوة وهكذا بهذه يعني على هذا قص أن لا تتركه هكذا معلقا يجري الشيطان في دماغه ويهول له من تصرف أخيه مع أنه قد يكون تصرفا تافها من غير أن يشعر صاحبه أنه فعل أخطأ في حق أخيه وهكذا يأتي الشيطان في هذه الأمور في هذه الفجوات وينفقه حتى يشق الصف بين المسلمين كما قال حديث صلى الله عليه وسلم فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين ولا شك أن فساد ذات البين بين الإخوة أو بين الأخوات بعضهم البعض هذا مما يفسد الدين لأن أول مبادئ الدين وأول مبادئ قوة المسلمين الأخوة في الله الزوج فإذا ذهبت الأخوة وسقطت لم, تبقى لم يبقى هناك أي شيء يربط المسلمين ببعضهم البعض طيب ويجوز بين المسلم والكافر لأن هدية بين المسلم والكافر قد تكون دعوة من الدعوة إلى الله عز وجل ولذلك نقول ينبغي أن تكثر, تكثر الهدايا بين المسلمين الصالحين والدعاة وبين عوام المسلمين ممن يتلبسون من فسقة أو من أو ممن لا يأبهون العمل الإسلامي فإن هذه الهدايا تقربهم إلى الله عز وجل وتحببهم في الدعاة إلى الله عز وجل لذلك الهدية, الهدية باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل لأنها تقرب القلوب وتحبب الناس بعضهم لبعض وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هدية كسرة وقبل هدية لا قبل هدية المقوقص عندما أهدا إليه بغلة دلدل والجاريتين ماري القبطية وأختها وقبل هدية قيصر الذي أهداه أثوابا وما إلى ذلك هرقل وغيرهم وهكذا كان صلى الله عليه وسلم لا يرد هدية قط إلا في حديث فيه كلام سنذكر ما يتعلق به فنايشه رضي الله تبارك وتعالى عنها في صحيح البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويثيب عليها وفيهما يعني في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن أكيد رد دومة أهدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما عقد الصلح معه صلى الله عليه وسلم أهدا إليه فقبل صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري عن اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله وتبارك وتعالى عنها قالت أتتني أمي راغبة في عهدي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم آصلها قال نعم قال ابن عيين فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتططوا إليهم إن الله يحب في لهذا الحديث طرق وروايات منها أن لم تت... لم تسمح لها بالدخول مؤسما بنت أبي بكر ليست هي أمه عائشة رضي الله تبارك وتعالى، عنها. فإن أم عائشة كانت مسلمة وهي المسمات بأمي رومان أو مكنات بأمي رومان، أما أمه أسماء بنت أبي بكر فهي امرأة أخرى قتيلة اسمها قتيلة الضبابية أظن فجاءتها وجاءت معها بهدايا سمن وكذا فقدمتها لابنتها فرفضت وهي كانت كذلك تسعى أن تهدي ابنتها مما أفاء الله عليها عاصت هي زوجة الزبير بن عوام وهو من أغنى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. واضح؟ فرفضت أن تدخل البيت ورفضت أن تعطيها أي شيء حتى استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم، فسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذا الهدايا بين المسلمين والكفار كذلك لا حرج فيها إذا لم تكن هناك محبة قلبية عليا بالله. من تولّم ومجتولم هم الظالمون. الله عز قال أن تبروهم وتقصطوا إليهم، ولم يقل أن تحبوهم، واضح؟ وهؤلاء الذين لم يقاتلون في الدين، ولم يظاهروا على قتالنا، أما إذا فعلوا ذلك هم أعداء محاربون، واضح يا أخوان؟ طيب، في مسند الإمام أحمد من حديث خالد بن عدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرد فانما رزق ساقه الله إليه وهذا في قبول الهدية ثم قال ويحرم الرجوع فيها على القول الصحيح إذا أهديت لأخيك هدية فقبضها فيحرم الرجوع فيها وهنا سؤال هل الهدية تنعقد بالإيجاب والقبول أم بالقبض؟ الراجح والله أعلم خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أن الهدية تثبت بالقبض لا بالوعد بالإيجاب والقبول وإن كان من أصل مالك رحمه الله تبارك وتعالى بتفصيل معروف في كتبهم أن الوعد يجب الوفاء به بخلاف بقية الأئمة فعندهم الوعد يستحب الوفاء به وهذا غريب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل من علامات المنافقين إخلاف الوعود واضح فمالك الرحمة والله وأصحابه يرون أن من وعد شخصا بهدية ينبغي عليه أن يفي بوعده لكن يقال هل بهذا الوعد عقدت؟ نعقد عقد الهدية عند الجمهور وكما يعني تدل عليه الآثار أن الهدية لا تنعقد إلا بالقبض وهذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أهدى لابنته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قطعة أرض لكنها لم تستغلها إلى أن حضرت الوفاء فقال لها إني لا أراني إلا قد أموت وقد كنت أهديت لك قطعة أرض فلم تجديها ولم تستغليها فهي ميراث من المواريث بينك وبين إخواني يعني عد استرجعها وجعلها ميراثا بينها وبين أخواني ما يعني الإمام الشوكان رحمه الله كأنه يوافق مالكا على أن الهدية تتم بالوعد والله أعلم نعم <تصفيق> الدليل على حرمة الرجوع في الهدية ما رواه أحمد وأصحاب السنن عنه أيضا عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل يعطي العضية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي وإن مثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه ورواه مسلم من غير قوله ليس لنا مثل السوء انظروا إلى هذه الصورة الشنيعة إن سورة شنيعة هذه يقي ثم يرجع في قيء إلّا الوالد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب إن أطيب ما أكل الإنسان من كسب يده وإن أولادكم من كسب أيديكم فكلوا من طعامهم هنيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الولد وما ملك كسبا للأب لكن قال العلماء يجوز للأب أن يأكل من أموال ابنه إذا لم يكن على سبيل السرف وعلى سبيل الضرر له واضح؟ فلذلك يا إخوة أموالكم هي أموال آبائكم كذلك لا يجوز لك أن تتفلسف على أبيك أو أن تبخل عليه بمال لأن أنت ومالك لأبيك كما قال صلى الله عليه وسلم واضح طيب وتجب التسوية بين الأولاد تجب التسوية بين الأولاد ذكورا كانوا عم إناثا لأن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا ولا من كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعه ولهذا الحديث طرق وروايات وفي بعضها أن أمه أم النعمان هي التي طلبت من أبيه أن ينحله نحلة وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور أو لا أشهد على باطن طرق عديدة وملخصها أن التسوية بين الأولاد واجبة والأب إذا لم يسوي بين أبنائه فإنه يحدث بينه منشقاقا وبغضاء وكراهية فإن بغي أن يتنبه الأب لهذه المسألة والأم كذلك لا يفرق بين أبنائهما والحبي مصطفى صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مفضلا في العطية لفضلت النساء على الرجال لكني يعني مفهومها لكني لا أفضل في العطية يعني وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التفضيء هذا التساوي هو بحسب المواريث يعني للذكور يمتاحه الذكور والإناث وهذا الكلام لا دليل عليه والصحيح كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله كذلك في كتابه في ميل أوطى الصحيح أن التسوية بين الأولاد هي التسوية بين الأولاد ذكور كانوا أمينا عطت هذا حاجة عطى الكلهم نفس الحاجة إلا إذا كلهم وافقوا عن طيب نفس وخاطر أن يعطى فلان لأنه مثلا أفقارهم أو لأنه أخرقهم يدا أو لأنه شوف سبحان الله يعني أو مسكين ما في الدوش أو مع أو يعني بسبب الأسباب أو للأصل فإنه لا يجوز أما القول بأنه تقسم على الموارد يعني هذا لا دليل عليه لا دليل على أنه تقسم على الموارد والله عزوجه عندما قسم الموريت بترك بترك القسمة المعروفة فذلك لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. طيب. <تصفيق> ثم قال أخيرا والرد لغير مانع شرعي مكروه لأنه يكسر خاطرة أخيك ومن الموانع الشرعية أن تكون أميرا ويهدي لك أو تكون مدرسا تدرس مقابل مال في مدرسة من المدارة ثم يهدي إليك الطالب حتى ترفع درجته أو تكون عاملا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول هدايا العمال غلول في ذلك يشرع عدم قبول هذه الهدية إذلك كان الورعون من أساتذتنا لا يقبلون هدية بتاته إلا إذا تخرجت من المدرسة وانتهت العلاقة الورقية، العلاقة الورقية بينك وبينك، ذلك عندئذ تهدي له نائبة، والله يا أخو. هنا مسألة أن العديد من السلف كانوا يردون الهدايا. قال ابن رسلان رحمه الله تبارك وتعالى، وقد كان كثير من الأئمة والعلماء يردون الهدايا لفساد الثمن، لفساد الثمن. وأيضاً كانوا يردون هدايا الأمراء، هذا كان ديدناهم. كان ديدا سائري أئمة الدين أنهم لا يقبلون هدية من الأمراء حتى لا يشتريهم الأمراء بتلك الهدايا. وروية أن مالكا الملقب الملايب الأسنة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، فرفضها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قد نهينا عن زبد المشركين، يعني عن عطاء مهدايا والحديث وإن كان في كلامي. في سنه دي كلام لكن صحة ونخزيمة فحمل العلماء هذا هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هديته حتى لا يتقرب منه وحتى يسد عليه الطريق وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم خاصة الداعية إلى الله عز وجل أن لا يقبل من ال من الطواغيت والجبابرة والمجرمين الهدايا لأن هديته مثل هي بمثابة شراء ذمته وشراء كلمة الحق من لسانه وهذا الذي رفع علماءنا رحمه الله أنهم كانوا يرفضون في أعين الطغاة والمتجبرين لأنهم يرون أنهم زاهدون في أيديهم والناس محتاجون إلى علمهم فتبقى هيبته في أعينهم عظيم والله يا أخوة وكثير من العلماء كالإمام أحمد وغيره كانوا يرفضون هداية تلاميرهم حتى تخلص نياتهم لله عز وجل لكن يعني الله أعلم إذا كانت الهدية من الطالب لشيخه ومن المحب لحبيبه وخلصت النية وظهر ذلك فالأصل أنك تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتقبل الهدية لأنها تقوي أواصر الأخوة وتثيب عليها هذه السنة تثيب عليها كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خيرا حديث من قال جزاك الله خيرا فقد أعظم المكافأة أو كما قال صلى الله عليه وسلم رضا يا أخوة ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الهبات إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه والعمر والرقب يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما شوفوا يا إخوة يا أخوات الهبة هي الهدية لغة وشرعا قال الإمام الشوكاني وإنما هذا اصطراح جديد وإلا الهبة والهدية هي شيء واحد يعني بعضهم يفرق بنوع تفريق يعني لم يظهر لي وجه الفرق بينهما وإلا فهما شيء واحد واضح يا أخوة أو كما يقولون بالتعبير العصري وجهان العملة واحدة الهبة والهدية وجهان العملة واحدة ويقول إن كانت بغير عوض فلا حكم الهدية في جميع مسألة الذي ذكرناه الآن وإن كانت بعوض فهي بيع ولا حكمه يعني القبول والتراضي وما إلى ذلك إنه ما أعطى إلا لتعطيه فإلا تعطيه ولذلك قال العلماء إن كان أعطاك لتعطيه فجاز فيجوز له الرجوع في هديته لأنه طلب عوضاً من أنثلة ذلك قرائن الحال فالفقير المسكين لا يعطي الغني إلا وهو يطلب نواله واضح؟ فينبغي للغني أن يفهم هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه عربي هدية فكافأ عليها فتسخطها فلم يزل يعطيه حتى رضيه قال أرضيت؟ قال رضيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قراشي أو مهاجري أو أنصاري أو ثقفي يعني هذي أولاد القبائل المعروفين ماشي شي يجي يبدأ يعني أعرابي جلف جافي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يشوف أنه لو أعطاه زغبة من رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم لكان يمبغي أن يطير بها فرحا صلى الله عليه وسلم وإذا به يتسخطوا ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله والمقصود بالأعراض يا إخوة الذين يسكنون في البوادي والأجلاف وأما سكان القرى والمدن فلا ليسوا أعرابا، واضح؟ الأعراب الذين يسكنون في الخيام أهل الوبر وأما أهل المدر فهم أهل القرى والمدن، واضح؟ طيب والعمرة والرقبة العمرة هي مثلا دار دار تعطيها لشخص وسميت عمره لأنك تقول له أعمرتك هذه الدار أو أعطيتها لك عمرك كله والرقبة هي تعطيه الدار وتقول ما دام أحدنا حيا فهذه لك ثم يرتقب كل واحد موت صاحبي حتى يسترجع ذلك المئة فإذاك سميت الرقبة قال والعمره والرقبه توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع يعني تصبح ملكا له لا رجع يعني بحال هدية صافي اعطيتها مشي تقول له هذا الدار لما يموت مشيت عند ولاد تقول الدار انا اعطيتها له عهدي ايه مؤقتا تعيش فيها وبعدين لا صافي أصبحت ملك تقسم كما تقسم المواريث اصل في هذا ما البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أنها لمن وهبت له ومسلم روى عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمر فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه لكن قال العلماء رحمه الله تبارك وتعالى إن كان اشترط في العقد أن ترجع له وجماهير أهل العلم يرون أنها ترجع له بعد وفاته والعمام الشوكان رحمه خالف في هذه المسألة تمسكا بظاهر هذه الحديث الحقيقة أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم يفيدوا أن المسلمين عند شروطهم فإذا قال لو أعمرتك هذه الدار إلى أن تموت فترجعها لي فمعنى أنه أعطاه إياه مؤقتا واضح والله أعلم والحمد لله وصلى الله على رسول الله عليكم. نعم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حال فهد. ولكن هذه هدي هذه كفعة تقول هذه عمرك كامل ديالك. خداتك تكون سنة بعد وفاتك لكن الآخرة تقول ما حدك حي راهي ديالك. هي لمت واحد فينا ترجع دياله. هي لمت واحد فينا قبل الآخر. تتنقل يعني ما كل واحد يتسنى الله غير يموت هو يقدم في الميك ديالو فهمتي هادي كتبقى دايره له عمرو مجموع ما يمكن يرجع له كل واحد الاخر يموت ماشي كنقول هي يعني ولكن هي شرعا صافي هي الاصل النبي صلى الله عليه وسلم حكم أنها لمن أعطيت له هدية يعني صح. هذيك قال ما تفسدوش الاموال ديالكم مادام انت ما نطمنش ما بغيتش تعطيه وما تعطيهش عند الاشتراك بحال اللي قلنا تكون ديال ملهه ولكن على داك القاص فيها بحال ضيف يعني يتصرفش فيها لا المنفعه وليس له الرقبه دام ملهه ما عندش حق فيها لانه مخللها لا منفعه اه ملك مؤقت الى أن يموت يعني له المنفعه وليس له الرقبة. ما في نداء؟ شنو كذي جاز خارج النداء؟ وإظهار المحبة وتسنيذه يعني ما ينبغي الأب والأم أن يظهر المحبة لولد دون الآخر لأنه يعني يحزنه الأولاد ولنا في قصة سيدنا يوسف عبعة وأي عبرة يعني. بي أصرف في مصايح المسلمين. لمن سينتفعوا بي الله أعلم لا ترجع إلى ناظر الوقت لا لا لا ترجع إلى ناظر الوقف لأنه هو المسؤول بين يدي الله عن ذلك هو الإيمام يعني والله ما عرفت التفاصيل هذه يرجع فيها إلى كتب الموسعات يعني مثلا المصحف بحط ما كيقرا فيه يتجعد مغبر الغبره فوق منه ما فائدة اي يبقى في ذلك المسجد د لا يجي هذا قفل لأنه أي مسلم يقدر يدوز يقرا فيه هو هو هذا وقف مصاحف نزلت هنا واذا كل واحد دار هذا ما يبقى مصحف في الجامع ها